إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمت من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن التبير فهم لا يهتدون الَّذِي يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآتِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنَزِّلُ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 إنه من سليمان وإنه بإثم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلم إسلمين قالت يا أيها الملأ أكتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وإنني مرسلة إليهم بهدية فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون